يَوْمَ ترونها تذهل كُلُّ مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا يوم وتضع كل ذات حبيحا لا وترى الناس سكارا وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن other <laughs> than